لهم فان أرضان لَكُمْ لكم فاتوهن اجورهن وأتمروا, واتمروا بينكم بمعروف وان تعاسرتم فسترضع له اخرى لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إِلَّا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها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 الله إليكم ذكراء، رسولئت آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، يتلو عليكم آيات الله ليخرج الذين آمنوا، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور.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 بكل شيء علما